زم الشمائم بنميم من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 فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وَهُمْ وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضاها